وَقُسَم بِلههِ جَهدَأَ مانهَِّ إِ مَوتَهُم لا يَخُود وَوقَق تَم بِله جَهدَ مان إَِّ إ مَتَعم ل يَخودٌ قُلا تُقُسمُ بثُم مَعروفَ إِ نَ اللهَّه خَضون بِمَا تََّلون إِ نَملهَّ خَضون بِمَا تََّلون